ما لا إله إلا هو الحي الكيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من, من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي